تفسير سوره الداريات بسم الله الرحمن الرحيم وحان كبلا يا ماع اله نحريستكود يا مدقارهن اد والذاريات ذروا الله هو كو دارت دبایلها وحفرديه فالحاملات اقرا يا ضرورها الربك فالجاريات يسرا يا دني دهه سعته سيدا فضض فالمقسمات امرا يا ملائكته غيب سامر ما تعدون لصادق اعدوا وحليد الكهنباء وارون وان الدين لواقع ابالمر ينت قياما وامد عيسى والسماء اذا تلحب الله وحك دارت السماء قرحت يا ودوين قول مختلف <سؤال> ادادو وحد كو هذا الاسخلاف يفك عنهم من افك ايمان كان لنا وحال <سؤال> الى قف دمى قتل الخراص وحال عنذ ك عضبان لايااش الذيينهم في ومرةسا كو صكوحما توضية بعض الن مضض كد ح المنس يسألون أيان يومدينين جاالد حيي ودين وقت يومهم على النريف تنون مال انت اسواء مال انت النار تلقق بقال ذا ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون وحانا لغده قال ذا دمي عذاب كيادة جساني ان المتقين في جنات وعيون كو الله سبحانه وتعالى وحي كسكنان جنات النعيم يا اله اخذين ما اتهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين يغاقاذا وحال سيء سببته وحياهاين كوهريف ليوانك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وَحِينَ هَايَنَ كَوَهَبَنِي وَخَيْرَكَ سَاهِدًا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَبَرَّقَنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَايِدًا بِالدَّافِ وَيْدِ سَنَجِرِينَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ قال هذا نحق بي كليهن كو واي ديست يا كدباتي وفي الارض ايات للموقنين على مويم با اوغس كان كو وفي انفسكم افلا تبصرون نفت نميدا اركين وانا قدش وفي السماء رزقكم وما توعدون رزق ينويه وحل يدين يابو هي سمدا السماء والارض انه لحق ومِثْلَ مَا انْكُمْ تَنطِقُونَ الله عرق يا دلك يا قدارت يا هذا الكينا وكل الله اكبر الله لا اله الا الله سوره الداريات ومكية لحدن آيات ود اي كوكوان تايوانا سوره دا كو يوكونتنا دي ترتيب تقرانك كريمكا ايها الحب آياتها نغوريه سوره الداريات وحان كا قادنا ان الله سبحانه وتعالى وودارتقار كميد المخلوقات كيسا سيدا دبا الى ضروره دوما بارت الله سبحانه وتعالى وحينا تسن حق لماذا قيامها حسابتا اي عبال مرنتا مالنتا آخيرا جالدو سوحيك الليح ذنجدك توسن وحينا كعادة لكتن بين انت حقا اي دحضبال شد حمانتا جالدو ما من سن قرآن كريمكا اي نبي قينا صلى الله عليه وسلم يصبحنت مالنتا قيامها kwa subhana allahu aal marinar khulail kedud darayhay hada rawwa wajibina qawaina jitkat tusanqab no jitka hunna an kala hunna siyanu badbadno kwa subhana wa ta'ala kabqa wuhuka bal marina ya wanaqiyajanno kwa suwa kwa ibad istamarku dadku, حبيبك إنه صلى الله عليه وسلم وحاك سمنا تينو يردد وحقودية قرابة نحريرية قرابة نحريرية سلامتنا فافية هبينكينا تكدددك مركو جيفو سيدا سداد يشان جنة وحادك قليسان نبت قليو كوى الله سبحانه وتعالى كبق وكوى اللي أرورتي دمداف ويديستا حالها <سؤال> ذنا حقا لغولا يهيكا بحيا كونا وانا قاتل <سؤال> للك ايا حركا ايا نفتودا سيدا اللوها هذا بوائنا الله لغب قبلا قاد يديسنا للرمي وحاق رانك شاقنا ووحسنا سيدا ادنك بادوهاد ليسا نوكل مثلما أنكم تنضيقون هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين نبي محمد صلى الله عليه وسلم كسوغد علي وركي مرتدي نبي ابراهيم السلام شرفت لهيد اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون ماركاسو جالين او اي سلامين ايو سلامتي كقادي ماركاسو كيدي وحاتين كوان لا غرانين فرغ الى اهله فجاء بعجل سمين ماركاسو ااده اهلكي pก ليهم قال انا تأكل مركاسود لوي مرتد الدبج السقكو محاد وذ فأجس منهم خيفة قالوا لا تخفوبشغوه بغلا من علي وحنا ننفس سكقرري ابسح غض وحنا كله ابس وحنا غ بشارين وعلم بضًا ويسحاق عليه السلام ف وقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم مركاس اي سو قا بشه هوين اي دي سي سارا يدو قيل يوج جنا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم وحين كلها الملائكه حالكو الله اقفلك السماء وحوال بقايا يلي قال فما خطبكم ايها المرسلون نبي إبراهيم عليه السلام وحكي رحال كنسيح كوان لصادر يوم قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين وحين دهان وحان لصادر قوم مجرمين أهل لنرسل عليهم حجارة من طين سي ان كوركودا اوغوسا د عند ربك للمسرفين دغها سالاغتي سلاغوس على مايك وحد قدبي فاخرجنا من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 وَحَانَ كَغَا تَغْنَى دَغْمَدَ دَحْقَدَ عَلَامَ دَيْكُوا نَقَاتَانْ كُوا كَعَبْسَن عَذَابْكَ لَوَ حَنُوجِيَا وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ نبي موسى عليه السلام وحوها على من لقوانا مركان ادر ري فرعون استغوه وتحجعد فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون مركاث جسد فرعون استغول جرعيدا كيسي وحونا كير نبي موسى عليه السلام وصاحر مواوالا يهي فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم مركاسان قبان اسغا ییدان کیسی وها نا کو عاد إذ ارسلنا علیه المريح العظیم راعا علی ملجوان غاتا کو سغان مرکان او ما تذر من شيء أتت اتت إلا الا جعلتک الرمیم شاس واخخستوی مرتنا وحا ك حبر برياكلا وفيِيثود <تصفيق> إذ قلَ لهم تمتور حتى تاحين كَرِثُمُن عَلَى مَنْ لَجْوَان قَاكَا كُسُغَنْ مَرْكِي لَغُيِرِ رَاحِ اسْتَ إِلَى وَقْتِي فَعَتَوْنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ مُنْظُرُونَ وَحِينَ تَمَدَّ حَذَايْجَ إِنَّمَرْكِي عَلَى وَحَانَقَبْتِ قَيْلَ الدَّرَنِيَ قَافِيرٌ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قيام وما كانوا صريم مرئس نواد اني كعان من اهل كويس وغرغاري كره وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين نبي نوح عليه السلام قوم كيس نواهل اجن وحينا هاينك الله اكبر الله أكبر. لا إله إلا الله أيها الأحبائي ذهو حنك قاضنا إنه غسديد النبي إبراهيم عليه السلام إيا ملايكتي الله أصدره إنه نبي إبراهيم عليه السلام إنه نبي إبراهيم عليه السلام هي وإنه يدي سيساره أو قبشاره يا نسحاق سيداك لنا ملائكة وحيو سعطة إني النبي إبراهيم الشيغان إني هلاقيان قوم اللوت كي كعان بحي فاحش هذا آيادا وحانك لوك قاضنا إني الدخس نمدى النبي إبراهيم عليه السلام يسيد أمام موسى مرتدي شرفت لعين وحانك لوك قاضنا إني أود الله سبحانه وتعالى كدمركي أبشاريين النبي إبراهيم سار إصحاق يا دو عجوسا ددناي ادي يا ادو وينيت ايدا وحان كلو كفايده سنه الناس ده قرانكم مركزتا انو سي اتصالا يلا غبرقاتو يا سيد الله وهلاجي امتي وري بنيه نبيي دو دي رسول شادي حغاي قدام بين قوم كلود او فرعون يا اي ادي مدسي او قوم في عاد او قوم في ثمود او قوم كنوح او قوم في binühõbäniei ta ma filti ja hocamada solida üleid, jisHA nii yllotvied عادبا ولا لي الا وان كفوا غانا وحكستو عاد الله لينو كين يوانا ان الله سبحانه وتعالى وخن كما غنجلنا على دي سوخانا وديسنا ان رال اهن هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ سَمَد وَحَان كُلُّ اسْمٍ يَوْمَئِذٍ وَنَا وَاسِعُ الْعِلْمِ دول كان وان غوغل عيد واح غوغ عن والله سبحانه وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون شي والبنا وحان كابور قادتان ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين اَلَّا تَحْجُسُوا عَرَرَ أُوتُوبَ دَكَنَ وَحَانِذِينَ هَيْمَدَ عَدَدَ هِيدِيسُ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ هُنَاكَ يَعْلَمُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ سِدا سوكل قال دي رماك كار رئيس مركز الرسول يماده بل هم قوم طاغون ميأي سدردار من الرنتاس ما يقالدوا أقوم حد قدبي فتول عنهم فما أنت بملون النبي محمد صلى الله عليه وسلم يستغل جيس حقه هذا ما تهد حق الله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين نبي محمد صلى الله عليه وسلم واندو وحينفع عدد كمؤمنين تاه وما خلقة الجن والإنس إلا ليعبدون وما بور إنسي جن وحان عباد ذيداهين أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون كما ندونا الرزق إلي قوديان إن <تصفيق> الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله سبحانه وتعالى واك وحرزق أهل حب ذنى عدك فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون كويد الملاوقاها وحاوسمنا ذا كيف عقاب والمدى تي صاحي بداديكاري ايينا يدك دق يومهم الذي يعدون هلا جحوسمنا ذا كوي قالوا بما اللي الله اكبر الله لا إله إلا الله أيها الأحباء إذا وحنك قاضنا ود الله سبحانه وتعالى يسدو أهجاجي مخلوقات سواوين سيدعرك يدلك الله وحوالبه البوح إلا بقيبوت أول ما سيد الله يا ددك بدي بري معاني خرارها بين يمال مدويه عدان رقي يا يا وحي لمده سداسنا الله سبحانه وتعالى وحو يا ليس عيدتك وانتفاعا بنعكلنا سلهو عبرقاته ايادها وحن كلو قادنا إن ايها لاحبنا بدبادد لأ الله على رك ليس نعبد وان محمد الله صدر حبيبك أنه صلى الله عليه وسلم يرسو شيكوه الرئيسي تنك لقالد وحيك سميهن بين انتياف لقعدد ايكوهي يرسو شيئ الهي قالد وقوم حد قدبي آياتها وحانك لوك الغاذن نسيد الله سبحانه وتعالى مرول بحبيبك أنه صلى الله عليه وسلم وقل بقبوتيو اخونا دير رقليو انو قتل رسالة ذي الله سودي بي حضيته وانوئي حضيته وعدين تددك وجدد الله أبوري ايه انو سن الله سبحانه وتعالى ادن أباهنين بل يسقل أباهن يهي قوى ظالمين تاهنا وحاو سبنا ذي هوق يا حلاك مال انت قيامين بالله من عذاب جهنم هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحب أجمعين